بسم الله الرحمن الرحيم أما يتتاعلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أدواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل نباتا وجعلنا النهار معاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ تَبَعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا فِرَاجًا وَهْفَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمَعْصِرَاكِ مَاءً تَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْقَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يوم يوم في الطور فتأتون أقوذا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيّرت الجبال فكانت ترابا إن جهنم كانت مرطّا للطاغين مأبا لا فيها لا يطرون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحطيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمستقين مفادا حدائق وأعنابا وكواعب أسرابا وكأسا ضهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء منه ربك عطاء كتابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه فطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن لهم الرحمن وقال فوَابا ذالك اليوم الحق فَمَن شَاءَ تَقَدَّى إِلَى رَبِّهِ مَأْبَآءٍ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً إِن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 ويقول الكافر يا ليتني كنت رتورا